ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة والله يقبض ويبسط وإليه ترجعون بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ثم يقول سبحانه ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألواف حذر الموت؟ فقال لهم الله موت ثم أحياهم إن الله ذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون. أي لم تسمع بهذه القصة العجيبة؟ الجارية الجارية على من قبلكم من بني إسرائيل حيث حل الوباء بديارهم وخرجوا بهذه الكثرة فرارا من الموت. فلم ينجه من فرار ولا أغنى عنهم من وقوع ما كانوا يحذرون فعاملهم بنقيب مقصودهم وأماتهم الله عن آخرهم ثم تفضل عليهم فأحياهم إما بدعوة نبي كما قاله كثير من المفسرين وإما بغير ذلك ولكن ذلك بفضله وإحسانه وهو لا زال فضله على الناس وذلك موجب لشكرهم لنعم الله بالاعتراف بها وصرفها في مرضات الله ومع ذلك فأكثر الناس قد قصروا بواجب الشكر وفي هذه قصة عبرة بأنه على كل شيء قدير وذلك آية محسوسة على البعث فإن هذه قصة معروفة منقولة نقلا متواترا عند بني إسرائيل وما اتصل بهم ولهذا أتى بها تعالى بأسلوب الأمر الذي قد تقر عند المخاطبين يحتمل أن هؤلاء الذين خرجوا من ديارهم خوفا من الأعداء وجبنا على لقائهم ويؤيد هذا أن الله ذكر بعدها الأمر بالقتال فأخبر عن بني إسرائيل أنهم كانوا مخرجين من ديارهم وأبنائهم وعلى الاحتمالين فإن فيها ترغيبا في الجهاد وترغيبا يتقاع وترهيبا يتقاعد عنه وأن ذلك لا يغني عن الموت شيئا قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم ثم يقص سبحانه فقاتلوا في سبيل الله وعلموا أن الله سميع عليم جمع الله بين الأمر بقد في سبيله بالمال والبدن لأن الجهاد لا يقوم إلا بالأمرين وحتى على الإخلاص فيه لأن يقاتل العبد لتكون كلمة الله هي العليا فإن الله سميع للأقوال وإن خفيت عليم بما تحتوي عليه القلوب من النيات الصالحات وضدها من النيات الصالحة وضدها وأيضا فإنه إذا علم المجاهد في سبيله أن الله سميع عليم هان عليه ذلك وعلم أنه بعينه ما يتحمل المتحملون من أجله وأنه لا بد أن يمدهم بعونه ورطفه وتأمل هذا الحث اللطيف على النفقة وأن المنفق قد أقض الله الملي الكريم ووعده المضاعفة الكثيرة كما قال تعالى مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبت السبع سنابل في كل سنبلة مئة حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم ولما كان المانع الأكبر من الإنفاق خوف الإملاق أمر أخبر تعالى أن الغنى والفقر بيد الله وأنه يقبض الرزق على من يشاء ويبسطه على من يشاء فلا يتأخر من يريد إنفاق خوف الفقر ولا يظن أنه ضائع بل مرجع العباد كلهم من الله فيجد المنفقون والعاملون أجرهم عندهم الدخرة أحوج ما يكونون إليه ويكون لهم من الوقع العظيم ما لا يمكن التعبير عنه والمراد بالقرض الحسن هو ما جمع وصاف الحسن من النية الصالحة وسماحة النفس بالنفقة ووقوعها في محلها وأن لا يتبعها المنفق منا ولا أذا ولا مبطلا ومنقص ولا منقصا ألم تر إلى الملأ من بني إسرائيل من بعد موسى إذ قالوا لنبي لهم مبعث لنا ملكا قاتل في سبيل الله قال هل عسيتم إن كتب عليكم القتال ألا تقاتلوا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 والله واسع عليم فقال لهم نبيهم إن آية ملكه أن يأتيكم التابوت فيه سكينة من ربكم فيه سكينة من ربكم وبقية من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 فَلَمَّ فَصَلَ طَالُو تُبِلَّ الْجُنُودِ قَالَ إِنَّ اللَّهَ مُبْتَلِيكُمْ بِنَهْرٍ فَمَنْ شَرَبَ مِنْهُ فَلَيْسَ مِنِّي وَمَنْ لَمْ يَطْعَمْهُ فَإِنَّهُ مِنِّي إلَّا مَنْ اغْتَرَفَ غُرْفَةً بِيَدِهِ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 ماذا رزول جالو توجنوده قالوا ربنا أفرغ علينا صبر وثبت أقدامنا وثبت أقدامنا وصرنا على القوم الكافرين فهزمهم بإذن الله. فَقَاتَلَ دَاوُودُ جَالُوتَ وَآتَاهُمُ اللهُ الْمُلْكَ وَالْحِكْمَةَ وَعَلَّمَهُ مِمَّا يَشَاءُ وَلَوْلَا دَفْعُ اللهِ النَّاسَ بَعْضَهُم بِبَعْضٍ لَّفَسَدَتِ الْأَرْضُ ولكن الله ذو فضل على العالمين تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق وإنك لمن المرسلين بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يقول الله سبحانه ألم تر إلى الملئ من بني إسرائيل من بعد موسى إذ قالوا لنبي لهم بعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله الآية قص الله تعالى هذه قصة على الأمة ليعتبروا ويرغبوا في الجهاد ولا ينكلوا عنه إن الصابرين صارت لهم العواقب الحمدة في الدنيا والآخرة والناكلين خسروا الأمرين أخبر تعالى أن أهل الرئي من بني إسرائيل وأصحاب الكلمة النافذة تراودوا في شأن الجهاد واتفقوا على أن يطلبوا من نبيهم أن يعين لهم ملكا لينقطع النزاع بتعيينه وتحصل الطاعة التامة ولا يبقى لقائل ما قال وأن نبيهم خشي أن طلبهم هذا مجرد كلام لا فعل معه فأجابوا نبيهم بالعزم الجازم وأنهم انتزموا ذلك التزاما تاما وأن القتال متعين عليهم حيث كان وسيلة لاسترجاع ديارهم ورجوعهم إلى مقرهم ووطنهم وأنه لهم نبيهم طالوت ملكا يقودهم في هذا الأمر الذي لا بد له من قائد يحسن قيادة وأنهم استغربوا تعيينه لطالوت وتم من هو حق منه بيتا وأكثر مالا فأجابهم نبيهم إن الله اختاره عليكم بما آتاه الله من قوة العلم بالسياسة وقوة الجسم لذينهما آلة الشجاعة والنجدة وحسن التدبير وَلَمْ كَايَسِدُ تَفْرَةَ الْمَالِ وَلَا بِكَوْنِ صَاحِبِي مِمَّنْ كَانَ الْمُلْكُ وَالسِّيَادَةُ فِي بُيُوتِهِمْ ۗ وَاللَّهُ يُؤْتِي مُلْكَهُ مَنْ يَشَاءُ ثُمَّ لَمْ يَكْتَفِ ذَلِكَ النَّبِيُّ الْكَرِيمُ بِإِقْنَاعِهِمْ بِمَا ذَكَرَهُ مِنْ كَفَاءَةِ طَالُوتَ وَاجْتِمَاعِ الصِّفَاتِ الْمَطْلُوبَةِ فِيهِ حَتَّى قَالَ لَهُمْ إِنَّ آيَةَ مُلْكِهِ أَنْ يَأْتِيَكُمْ التَّابُوتُ فِيهِ سَكِينَةٌ مِنْ رَبِّكُمْ وَبَقِيَّةٌ مِمَّا تَرَكَ آلُ مُوسَى وَآلُ هَارُونَ وكان هذا التابوت قد استولت عليه الاعداء فلما اكتفوا بالصفات المعروية في طالوت ولا بتعين الله له على لسان نبيهم حتى يؤيد ذلك هذه المعجزة ولهذا قال إن في ذلك لعاية لكم إن كنتم مؤمنين فحينئذ سلموا وانقادوا فلما ترأس فيهم طالوت وجندهم ورتبهم وفصل بهم لا قتال عدوهم فكان قد رأى منهم من ضعف العزائم والهمم ما يحتاج إلى تميز الصابر من الناكل قال إن الله مبتليكم بنهر تمرون عليه وقت حاجة إلى الماء فمن شرب منه فليس مني أي لا يتبعني لأن ذلك برهان على قلة صبره ووفور جزعه ومن لم يطعمه فإنه مني لصدقه وصبره إلا من اغترف ورفة بيده أي فإنه مسامح فيها فلما وصلوا إلى ذلك النهر وكانوا محتاجين إلى الماء شربوا كلهم منه إلا قليلا منهم فإنهم صبروا ولم يشربو فلما جاوزه هو الذين آمنوا معه قالوا أي الناكلون أو الذين عبروا لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده فإن كان القائلون لهم الناكلون هم الناكلين فهذا قول مبررون به نقولهم فإن كان القائلون لهم الذين عبروا مع طالوت فإنه حصل معهم نوع استضعاف لأنفسهم ولكن شجعوا مع الثبات والإقدام أهل الإيمان الكامل حيث قالوا كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين بعونه وتأييده ونصره فثبت فثبتوا وصبروا لقتال عدوهم جالوت وجنوده وقتل داود صلى الله عليه وسلم جالوت وحصل بذلك الفتح والنصر على عدوهم وآتاه الله أي داود الملك والحكمة النبوة والعلم والعلوم النافعة وآتاه الله الحكمة وفصل خطابه ثم بيّن تعالى فائدة الجهاد فقال ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض باستيلاء الكفرة والفجار وأهل الشر وفساد ولكن الله ذو فضل على العالمين حيث لطف بنؤمنين ودافع عنهم وعن دينهم بما شرعه وبما قدره فلما بيّن هذه قصة قال رسولي صلى الله عليه وسلم تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق وإنك لم يمرسلين ومن جمة أدلة على رسالته هذه قصة الحيث أخبر بها وحي من الله مطابقا للواقع وفي هذه قصة عبر كثيرة للأمة منها فضيلة الجهاد في سبيله وفوائده وثمراته أن السبه الوحيد في حفظ الدين وحفظ الأوطان وحفظ الأبدان والأموال وأن المجاهدين ولو شقت عليهم الأمور فإن عواقبهم حميدة كما أن الناكلين ولو استراحوا قليلا فإنهم سيتعبون طويلا ومنها امتداب رئاسة من فيه كفاءة وأن الكفاءة ترجع إلى أمرين إلى العلم الذي هو علم السياسة والتدبير وإلى القوة التي ينفذ بها الحق وأنما يجتمع فيه الأمرين فهو حق من غيره ومن الاستدلال بهذه القصة على ما قاله العلماء أنه ينبغي للأمير الجيوش أن يتفقدها عند فصولها فيمنع من لا يصل القتال من رجال وخيل وركاب لضعف أو ضعف صبره أو لتخديله. أو خوف الضرر بصحبته فإن هذا القسم ضر محض على الناس ومنها أنه ينبغي عند حضور اليأس تقوية المجاهدين وتشجيعهم وحثهم على قوة الإيمانية واتكال الكامل على الله والاعتماد عليه وسؤال الله التثبيت والإعانة على الصبر والنصر على أعداء ومنها أن العزم على القتال والجهاد غير حقيقته فقد يعزم الإنسان ولكن عند حضوره تنحل عزيمته ولهذا كان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم أسألك اكتبات في الأمر والعظيمة الرشد فهؤلاء الذين عزموا على القتال وأتوا بكلام يدل على عزل المصمم لما جاء لما جاء الوقت نقص أكثرهم إشبه هذا قول صلى الله عليه وسلم وأسألك الرضا بعد القضاء لأن الرضا بعد وقوع القضاء المكروه للنفوس هو الرضا الحقيقي وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين